بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسفرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن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 عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال إِذَا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسموه على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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم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 منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن عِندَ عند ربهم جنات النعيم.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 أَمْ لَم شُرَكَُ فَلْيَأتُ بِشَُكائِهِم إِ كَوا صَادِتين يَوْمَا يُكْشَفُ عن سَاتِ وَُدَعَونَ إلَ السّجودِ فَلَا يَتَفيرون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 اصْبِرْ لِسُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْمُومٌ لَوْلا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ فَاجْتَبَاغَ رَبُّ